الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الحمد لله ينقطع ولا يفنى عدد ما حمده سبحانه الحامدون وعدد ما غفل عن ذكره جل جلاله الغافلون وأشهد أن لا إله إضا الله أحد أحد فارضوا صمد لا والد ولا ولد ربي عزيز قادر لب جبين قد سجد صاحب المملكة القائمة والعزة الدائمة شعاع من رضاك يطفئ غضب ملوك أهل الأرض ولمحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست في نعيم الدنيا قطرة من فيد جودك تملأ الأرض رية ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر ولي وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه ومشتباه وخليله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 لتنوير الأفئدة بالأنوار المسعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرق لتحرير الرقاب من ربقة الضلال والكفران فصددهم وسلم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلام يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونان لنا يا مولانا موجبا للشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيل يا ذا الجلال وإكره أما بعد إخوتي أحباب رسول الله استوقفتني آية من كتاب ربنا تبارك وتعالى في حصة التدبر حصة نظرات في كتاب الله من دروس الأسبوعين من سورة البقرة وهو قول ربنا تبارك وتعالى وإذا خذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا استوقفتني هذه الآية أكثر منها لأنها جمعت بين أصلين ومدت إلى فرعين وأمرت أمرين ونهت عن نهيين وبشرت بشارتين وأخبرت خبرين واشترطت شرطين ما فركت من أساليب العرب شيئا إلا ضمنتهما هذه الآلة أول شق العبادة وهو المثاق الذي أخذه الله عن الخلق جميعا حتى لا تكون شبهة لأحد في الجهل في الجهل, في الجهل بالله تبارك وتعالى فلذلك ربنا تبارك وتعالى يحاسب عباده جميعا يحاسب عباده جميعا لأنه يعلم أنهم أعطوه هذا العهد أخذ منهم العهد ألست بربكم؟ قالوا بلى أي كل العباد ومع ذلك فإن ربنا تبارك وتعالى يخاطب الناس يوم القيامة جميعا لا يستثن منهم أحد يا أيها الإنسان ما غرّك؟ سؤال موجود ما الذي غرّك؟ لكن من رحمة الله أنه يلقّننا الإجابة في السؤال يسأل وفي ضمن هذا السؤال هناك إجابة يلقّن كما ستقول فقال يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم؟ كأنه يقول قل كرمك يا رب الذي غرّك لا. المستوى الأكبر من يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم بمعنى تلقين لإجابة أن تقول الذي غرني كرمك يا رب حد بعد هذه الرحمة من رحمة وإذا خذنا نفاق بني إسرائيل نقطتين ما هو هذا المفاق؟ لا تعبدون إلا الله وهذا مضمن العبادة مضمن العبادة أن تنفي العبادة عن السائر عن سائر الوجودات وتثبتها لله وحدها لذلك أيها الإخوة هناك خلط بين العادات والعبادات خلط كبير وهذا الخلط لا يجب أن يبقى لأننا حينما نتكلم عن العادات في الأحكام نقول إن الأصل في العادة الإباحة كل عادة مباحة إلا ما نزل النص فيه بالتحريم أي عادة لم يرد فيها نص بالتحريم فهي عادة مباحة مثلا النوم النوم عادة مباحة لكن من نام عن الصلاة عمداً كان هذا النوم حراماً لأنه تعارض مع نص شرعي وبالمقابل تستطيع أن تنقل العادة إلى العبادة فإذا نمت في القيدولة ونيتك أن تتقوى على قيام الليل كان نومك عبادة وكيف لا ترتقي إلى الله؟ والله أعطاك فرص النفس بحيث إذا استحضرت الإخلاص في كل عاداتك صارت أنفاسك التي تتردد في كل لحظة أنفاس عابدة فأنت تتقلم في نعمة الله وفي عبادة الله مطلقة وأما العبادة أيها الإخوة فالأصل فيها الحرمة إلا ما ورد النص بتجويزه بمعنى من أراد أن يعبد الله فلا يعبده إلا بما شرع له أن يعبده به الله شرعنا الصلاة نعبده بالصلاة مثلا إذا واحد خرجنا ووجدناه يرقص على إقاع الموسيقى فقلنا له ماذا تصنع؟ قال أنا أعبد الله نقول له خسئت لأنك ابتدعت من العبادة ما لا يقبلها الله لأن الله سبحانه وتعالى حرم كل عبادة إلا العبادة التي فرضها على عباده لا يجوز أن تعبد ربك إلا بما فرضه عليك بما شرعه لك على وجه الوجوب والنفل وغير ذلك بالهيئة التي ارتضاها لماذا؟ لأن عقولنا أيها الإخوة لها حد لا تستطيع أن تصل إلى كنه الذات الإلهية لكي تستطيع أن تخترع أي عبادة تنق بالله تبارك وتعالى ولذلك نهى الإسلام أن تقسم اليمين بغير الله وعده شركا بالله ولكن الله تبارك وتعالى أقسم بما شاء على ما شاء في أي وقت شاء يقسم بمخلوقاته لكن إذا أخذتم كل صورة فيها حسن وقارنتموها بالموضوع تجدون أن اختيار المقسم به كان بدقة متناهية وربنا الذي خلق الخلق أعرف بأسرار الخلق من الخلق فيختار ما يقسم به على ما يشاء بما يشاء واما نحن فقد منعنا لاننا قد نحصل او ندخل في باب المحظور اذا اقسمنا بما لا يليق على ما لا يليق والقسم هنا يكون بالله مطلقا لانه ليس فوق الله فوق مطلقا اذا لا يجوز ان تعبد الله الا بما شرعه مثلا مجلس في لله تعالى قرأ هذا المجلس بدأوا يقرأون القرآن نقول هذا ذكر لأن قراءة القرآن ذكر سواء مفرادين لا يهموني قراءة القرآن ذكر بدليل قول الله تبارك وتعالى وردت للقرآن ترتيلا وقوله سبحانه وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا وسمى الله كتابه وقرآنه ذكرا الآن هؤلاء اجتمعوا على ذكر الله وعلى مدارسة القرآن طب بعد ذكر الله جاء واحد من الشعراء وألقى قصيدة سواء ملحنة أو غير ملحنة هل نقول إنهم يذكرون الله بالقصيدة؟ لا نقول إنهم يروحون عن النفس وذلك جائز لكن أن تخلط هذا بهذا وتقول إنني أعبد الله فهذا لا يجوز مطلقا فإذا وقف الناس بعد المجلس والنشاط وبدأوا يفعلون ما يسمونه العمارة ويسأل لماذا تفعله؟ ليقول أعبد الله نقول كذبت إذا كنت كتردح بشت للرياضة ذاك شو قلت لكن أن تسمي هذا عبادة فهذا الذي لا يقبله الإسلام كل شيء تخترعه وتمسمه بالعبادة إلى الله ما لم تجد فيه نصا فانه مردود على صاحبه مطلقا فهل انت اعلم ام الله هل نسي ربنا تبارك وتعالى ان يضمنها نصوص الكتاب ابدا لا تعبدوا ربكم الا بما شرع لا تعبدوا ربكم ومن فعل عاده فليخلص لكي تصير عباده اما ان تفعل العاده بنية العبادة فهذا لا يجوز هذا لا يجوز مطلقاً بحيث تقول إذا لم أفعل هذا أكون آدمة مثلاً واحد يأكل الطمر في الصباح ويظن أن أكل الطمر في الصباح عبادة فلا يستطيع أن يترك هذا الطمر فإذا قيل له ماذا تفعل يقول أخشى الإثم والله هذه البدعة بعينها إذن وإذا خذنا مثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون الله على الهيئة التي شرع ربنا تبارك وتعالى استذنى العباد من كل هذه الأقاوين لأنهم ارتقوا بعبادتهم الخالصة عن مستوى الإنسانية إلى المستوى الذي يرتضه لهم الله تبارك وتعالى فناداهم قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم ناداهم بنداء الحمام لكي يقربهم إليه زلفا الذي يقرب إلى الله زلفا هو الله نفسه يقربهم إليه بما أخذوا من الحق ثم قالت الآية فن الله تبارك وتعالى بالوالدين بعد عبادة الله لماذا؟ لأن الذي خلقك أيها الإنسان هو الله والذي أخرجك إلى مستوى الخلق هما الوالدان فوالدان هما السبب المباشر لوجودك في الحياة فلذلك سمها أهل العلم العبء الخلق الثاني وإن كان قضية الخلق لا تنسب إذن الله تبارك وتعالى يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقك ابتداءا خلقك ابتداءا في الأزل في عالم الضر وجعل الوالدين سببا في وجودك إلى الخلق المطلق فلذلك ثنى الله تبارك وتعالى ثنى بالإحسان إلى الوالدين بعد عبادة الله ولم يثن بشيء وقضى ربك أن لا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا أمك وأبوك سببان مباشران لإيجادك في الحياة كيفما كان هذا الأب ما كانت هذه الأم فإنهما بابان مفضيان إلى الجنة ومن مات والداه سدت دونهما مباشرة الدخول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد خسر, خسر, خسر قال من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه ولم يدخله جنة الذي أدرك والديه ولم يكون سببا في إدخاله الجنة فقد خسر العياذ بالله لاحظ ثلاثة شبان كانوا في رحلة فبعدما أصابهم العياء والتعب التجأوا إلى الغار ليقيهم أشعة الشمس الحارقة فأخذهم السبات بمعنى النوم فانزلقت صخرة من أعلى الجبل وسدت عليهم فما الغار وصاروا حبيث الظلمة فلما استفاقوا وجدوا أنهم قد حرسوا لا يستطيعون أن يزحزحوا الصخرة عن مكانها لأنها كبيرة فوفقوا إلى أن ينتبهوا لأمر مهم قال أحدهم للآخرين تعالوا نتقرب إلى الله بأخلص أعمال عملناها يتوسنوا إلى الله بأخلص الأعمال فتكلم الأول وتكلم الثاني تكلم الأول وكان ما فعله خالصا قصة أنه كانت له ابنة عم إلى ذلك فقال في الأخير اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك خالصاً لوجهك ففرج عنه فانزاحت الصخرة جزءاً بحيث دخل الضياء هم تكلم الثاني وقال مثل قولي فانزاحت فدخل الهواء ثم تكلم الثالث وقال أنا كنت أرعى الغنم يعني مهنته له كسب الغنم وكان له أبوان كبيران في السن فكان لا يخرج إلى الرعية حتى يغبق لهما حتى يحلب الشياه ويأتيهما بقذح فيه لبن فيسقيهما اللبن في الصباح ثم ينصرف فإذا عاد بالليل أول شيء يفعله يحلب الشياه ويأتي باللبن ويسقيه أبويه ثم إذا نام أبواه ذهب إلى أولاده وظل على هذه الحال مدة طويلة وذات يوم تأخر به به العودة فلما دخل حلب الشياه وجاء بقدح اللبان فدخل على أبويه فوجدهما قد ناما فجلس والقدح في يده ينتظر خشية أن يستفيق أحدهما فلا يجده في الموعد المحدد وبقي على هذه الحالة حتى ارتفعت الشمس فلما أفاق سقى لهما ثم ذهب إلى عملي ولم يرى أولاده قال اللهم إن كنت تعلم أني عملت ذلك إخلاصا لك ففرج عنا فانزاحت الصخرة كلها ثم خرجت وفي صبي صغير في المدرسة عند أستاذ لعلم الأحياء وكان الدرس على التربة وأنواعها بحسب المنبت والأصل وغير ذلك وستددا يعلمون أن أجود أنواع التربة فيما درسون هي تشورنيزيوم فقال الأستاذ لطلابه الصغار غدا ليأتني كل واحد منكم بنوع من أنواع التربة في الجهة التي يسكن فيها سواء من حديقة بيته أو من الجبل الذي ينزح منه إلى غير ذلك ولما كان الغد جاءت أطفال الصغار بأكياس فيها تربة وجعلهم يستعرضون أمام سمولاءهم هذه تربة تنبت كذا وكذا ولونها كذا والأستاذ يسعفهم في ذلك وبقي طفل أخير فقال هل جئتنا بشيء؟ قال نعم فقام إلى السبورة وقال ما هذه الطربة التي جئت بها؟ قال إنه تراب الجنة فنظر إليه معلمه ونظر إليه جملاءه بنوع من الابتسام والسخرية هل دخلت الجنة يا ولدي فجئتنا بالتراب؟ قال بل جئت من حديقة بيتنا بتراب الجنة قال وكيف وجدت في حديقة بيتكم تراب الجنة قال تتبعت أقدام أمي أثرها فحملت أثرها فهو تراب الجنة قال وكيف علمت قال أما درستنا يا أستاذ قول الله قول رسول الله الجنة تحت أقدام الأمهات فهذا تراب الجنة لاحظ وفي عهد موسى عليه السلام قال موسى يا ربي أرني رفيق في الجنة من يكون فقال موسى قال الله يا موسى قف على قارعة الطريق فإن أول شاب يمر بك هو رفيقك في الجنة فوقف موسى حتى مر شاب وسين أنور أبلج فتبعه موسى من حيث لا يشعر الشاب حتى انتهى به المسير إلى خيمة مهترئة فدخل الشعب فإذا امرأة عجوز لا تقوى على الحراك رفعها من على الأرض رفعا وأصلح من شأنها وثيابها وحالها وشوالها لحما وبدأ يبكه بأسنان ثم يقطر ماء اللحم في فمها ثم إذا انتهى من ذلك رفعت يديها وهي تدعو وموسى لا يسمع ما تدعو به فلما خرج الشاب من عندها ويظهر أن الشاب كان متزوجا لا يقبل على أولاده حتى يقبل على أمه فقال موسى عليه السلام يا عبد الله يعني يخاطب الشاب من تكون هذه المرأة؟ قال إنها أمي قال منذ متى وأنت تفعل هذا؟ قال منذ عشرين سنة ولا أتأفف قال وهل تدعو قال من غرابة ما أجد أنها تدعو لي دعوة واحدة لا تغيرها منذ عشرين سنة قال موسى ماذا تقول؟ قالت تقول اللهم اجعل رفيق موسى بن عمران في الجنة فقال موسى أبشر يا هذا فإن الله قد استجاب لدعاء أمك وأنا موسى بن عمره باب الجنة دخله مباشرة بسبب هذه الأم لذلك يقول الحق تبارك وتعالى وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما لا تقل لهما أف أف أصغر كلمة يمكن أن يترجم تترجم معنى الضجر حتى قال أهل العلم بالتفسير لو كان ثمة كلمة تعبر عن الزجر والضجر أقل من كلمة أف لقالها الله لا تقل لهما أف أف أفقد يقولها الولد من غير أن يقصد جرح الوالدة أو الوالد ولكن يتأثف يا لما تكون بارسلوا لك الزمر لك تلعب الأم تقول لك شيء بالزيت شي أوه فانوه يخطيخشي هذه القولة أوه لك شيء يعني ما تضمن أنك تقدم الكفار على أمك الأم هي المرأة التي سجدت لروعتها الأفكار لا يمكن أن يقدس أحد أحدا إلا الأبن يقدس أمه ويعتبرها ملكة المجتمع وأباه أيضا حتى لا نحرم حق الأبوة لأنهما مجتمعين إما يبغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما في الجمعة الماضية بعد الخطبة جاءني أحد الوالدين ويقول إن ابني يتهم أمه بأنها تثير له المشاكل مع زوجته والله بربكم قد يكون هذا صحيحا قد يكون صحيحا لكن أيها الشاب ألا تعلم من تكون هذه المرأة التي حملتك في بطنها حيث لا يحمل أحد أحدا وأرضعتك من ثمرة فؤادها حيث لا يرضع أحد أحد وحملتك في ظهرها حيث لا يحمل أحد أحد وأزالت عنك الأوساخ حيث لا يفعل أحد لأحد ذلك ثم إذا بلغ أشدك ووجدت من تقارعها النفاق أقبلت عليها ونسيت من كانت أو من كنت ضعيفا بين يديها اسمعوا ولعل هذا أخطر ما يمكن أن نسمعه اليوم شاب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرته الوفاة وحوله الصحابة يلقنونه الشهادة فما استطاع هذا الشاب أن يلفظ الشهادتين فتعجب الصحابة وكان الشاب يلازم المسجد وكان من كبار. المسلمين فأرسلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إن هذا الشاب لا ينطلق لسانه بكلمة التوحيد وإنا نخشى أن يموت على الكفر فقال النبي صلى الله عليه قالوا نعم له أم كبيرة فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت الأم قال يا أمة كيف كان لك هذا الإبن؟ قالت ابن عاق وأنا عليه غضبا يعني غاضب عليه وهو عاق فعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنه منع من التوحيد بسبب غضب أمه تخيلوا أيها الإخوة هذا الغضب من الأم ما سببه؟ لعلكم تقولون أنه قاطع أمه لا والله ما قطع كان يصلها الصباح والمساء لعله لم ينفق عليها كان ينفق عليها أكثر مما ينفق على نفسه وعياله إذن من لماذا غضبت الأم؟ ولماذا غضب الله لغضب الأم؟ لأنه في يوم من الأيام دخل الرجل من السفر فأقبل على زوجته قبل أن يقبل على أمه فقط فغضب الله لغضب هذه الأم أقول قولي هذا واستغفر الله عليكم الحمد لله الحمد لله الكبير المتعان بالجلال والإفضال المنزه عن التفئ والنب والنثال وصلاة رب وسلامه على قد الطهور نبراس الحق وينبع النور وعلى آله وعثرته أصحاب الأخيرة السليمة والقيم المستقيمة وعلى من استنى بهداه مغتف أثرهم إلى يوم الدين والجزاء أما بعد إخوتي أحباب رسول الله في مثل هذا اليوم 18 نوانبر من سنة 1955 حصل المغرب على استقلاله وهذا اليوم يحتفل المغرب بهذه الذكرة العظيمة وهو ذكرى التخلص من الاستعمار ولم يكن الاعلان عن هذا الاستقلال الاستقلال عامة إلا في يوم 2 مارس من سنة استخلص لكن في مثل هذا اليوم ظهر وعي الشعب الذي نفقده اليوم وعي الشعب في أي مستوى على أي ناحية حينما Faten al-shabu Al-muslim Al-maghribi al-muslim Wal-lezi attahad ala kalimat La ilaha illa Allah Ila ma yudabbiru Al-istiamaru Min al-furqa Al-istiamar Al-feransi Wala usamih ana الشمال عن الجنوب فلما فطن الناس إلى هذه الخطة الإبليسية اجتمعوا لحمة واحدة لحمة واحدة فما كان من العدو إلا أن أعلن الاستقلال اليوم أيها الإخوة رجع إلينا الاستعمار الفكري والاستعمار الفكري أراد أن يفرق الأمة ليس بين الشمال وجنوب فقط ولكن أراد أن يفرقها أيدي سباء فهذا ريفي وهذا سوسي وهذا شلحي وهذا حساني وهذا صحراوي وهذا عربي وهذا عروبي وهذا, وهذا جبلي وذلك وما أنزل الله بهذا من سلطة يقول الحق يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أي لتعارفوا بسم الله وليس بأي اسم فلكي نخلد نحن هذه الذكرى ذكرى استقلال يجب أن نخلدها ونحن نستحضر استقلال الذات واستقلال الأدوات استقلال الذات في الوحدة الترابية ولا أعرف أحدا من المغاربة كبارا وصغارا له رأي مخالف أن الصحراء مغربية بل أذهب أبعد من هذا وأقول لكم إن المغرب والجزائر وموريطانيا ولبيا ومصر والخليج دولة واحدة أمة واحدة من المحيط إلى الخليج استطاعت أن تتحد لا يجمع بينهم دين ولا لغة ولا عقائد ولا أي شيء ومع ذلك استطاعوا أن يتحدوا وألغوا شبه الحدود ونحن لدينا دين واحد ولغة واحدة ونظرة واحدة وعادات واحدة فلم نكتفي بـ 18 دولة ولا زلنا نزيد تقسيم الدول. ربما لتكثر أصواتنا في الأمم المتحدة قسموا السدان ويتواطؤون على تقسيم المغرب وتقسيم كذا وتقسيم هذه لماذا؟ لأننا تخاذلنا وخرجنا عن حقيقة الإسلام قال عمر النخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه نحن قوم أي العرب كنا أذلاء فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله والواقع يشهد لذلك فمهما ابتغينا العزة لغيره أذلنا الله من هذا المنوى أخاطب مجامع الشباب الذين غرتهم بعض الأفكار الغربية وبدأوا يعلنون إلحادهم وانتماءهم للشياطين وعبادتهم للأوساع وعبادتهم وغير ذلك نقول عقولكم صافية لكن كدرت بهذه الأفكار لو غسلتموها أيها الإخوة وأسميكم إخوة لأن أباءكم مسلمين وأمهاتكم مسلمات لو غسلتموها لرأيتم الحق حصحصا فإن الحق لا يشوبه من الرؤية شائبة أبدا استقلال المغرب يجب أن يستمر بالحرية بحرية الكلمة حرية الاختيار حرية العمل حرية الاستثمار حرية الإصلاح حرية الأخوة حرية التضامن حرية الدين حرية وهكذا لا يصل بلد إلى منتهى الاستقلال ما لم يفرض على المواطنين حق الحرية أنا أتمنى أن أجد لافته مكتوب عليها مارس حقك الدستور في الحرية بدل من أن أجد شيء أخرى ولافتة أخرى مارس حقك الدستور في الصلاة بدل أن أجد شيء آخر مارس حقك الدستوري في الاستفادة من ثروات البلد لأحس حينئذ أن لمستقل في بلد مستقل والله تبارك وتعالى يحمي هذا الوطن اللهم جع جمعنا هذا جمع مبارك ومرحومة واجع تفرقنا منه تفرقا سالما من الشرعي المعصومة ولا تجع فينا ولا منا ولا معنا شقية ولا محرومة وأجنا اللهم من النار بعفوك وأخينا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سطرته ولا مريضا إلا شفيته ولا غائبا إلا أحضرته ولا مسجونا إلا سرحته ولا دينا إلا أديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا يصرتها وقضيتها يقضي الحاجات اللهم ارزقنا سترك الذي لا تزله الرياح ولا تخرقه الرماع يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يبرمه إحاح الملحين أذقنا يا ربنا برد عفوك أذقنا يا ربنا برد عفوك أذقنا يا ربنا برد عفوك. عفوك وحلاوة مغفرتك وحلاوه مقفرته وحلاوه مقفرته وانصر الله هم امير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس واجعل هنا يا رب خير سائس وسدد اللهم خطاه على درب النفائس وتغضي اللهم من حواشه الشياطين والوساوس والهواجس وأقر عينه بولي عهده وصنوه وسائر إخوانه اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خير فعينه على كل خير ومن أراد بهم سوى ذلك فعرضه اللهم للمهالك وسد في وجه المسالك وجمه يا ربنا بالنجوم الشوابك واكفناه ما شئت يا عزيز يمالك اللهم إنا نعوذ بك من الخيانة. تمام الخيانة وحسن تم Ameen, Ameen Subh'ana rabbika رب l'izatea amma yasifuna Wasalaamu على mutsalina walhamdu lillahi رب l'anamun Astau, akadibu al-resilu alhamdu lillahi Bihazu bayna al-menaqib wa an-aqdam Subh'ul-khala la teda ukhurajan al-shat'an Al-ainu mahalwa al-sujudu al-yakim ahalwa al-qalb Raqib illaha fi saraati fassalbi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 بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يغفى ونيسرك لليسرى فذكر النفع في الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها لشقا الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر صم ربه فصلى بل توثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين